إذ يُغَشِّيكُمُ الْعَـسَىٰ أَنَّهُ مِن وَرَائِهِ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيُرْسِلَ عَلَيْكُم رِّيحًا صَرْصَرًا فَتَرَى الْقَوْمَ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ هُمْ وَيَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَاللَّهُ هُوَ الْحَقُّ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 ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحذفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء برضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن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 واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ولموا منكم خاصة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 فَإِنْ تَهَوْ فَإِن الله بِمَا يَعْعمللونَ بَصير وَإِ تَوََّ فَعْلَمُور أَنَّ الله مَوْولكُمْ نِعْمَ الْ المَوْول وَنِعْمَ النَّصير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 إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّهَ الْأَمَلُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هُمْ عَلَيْهِمْ يَنظُرُونَ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وأدبارهم وذوقوا عذاب ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدع بآل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم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 وَإَِّا تَخَافََّ مِنْ قَوْمٍ خيانَتََ بِدِ لَيْهِمْ على سَوَ إَِّ هَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِ وَلَا يَحْسَبًا الذيذينَ كَفَهُ سَبَقُ إِهُم لا يُعجِزون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 نَبِيٌّ الله حَسْبُكَ الله وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنَّكُمْ مِنْكُمْ 20 صَابِرُونَ يَغْلِبُونَ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 وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد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 وََّذِينَ آوَوَّ نَصَرُائِكَ بَعْضهُمْ أَوْنُ بَعْ وََّ بِينَ آمَلُوا وَلَمْ يُه جِروا مَا لَكُم مِ وَلَا يَتِهِم مِن, من شَيْئ حتىَ يُه جِعُ وَإِنتَّصَرواوكُمْ فِي الدّينِ فَعَلَْكُم نَصْرُ إِللاا عَى قَووم إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ